بالغيب وأقام الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير.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 وَإِنَّكَذِبُوكَ فَقَدْ كَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُنَّ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالْزُّبُرِ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُنَّ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالْزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُلِيرِ ثُمَّ أَخَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا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 مختلف ألوانها وغرابي بسود ومن الناس والدواء والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء الله عزيز غفور